يرجال برحاب الفدا ما هاودت محتل، أبطال بتكيد العدى سيف لحق سل، لبوا لها الوطن الندى وثاروا بوجه الذل، ست الفوارس يردا، ست الفوارس يردا بالعزم فينا الطل، يا صراي عمر اللي اعتدى، يا صراي عمر اللي اعتدى حتماً بسيف الحق على أرضنا ينذل. الاستشهادي البطل حمد الأعوج. الاستشهادي البطل لطفي وادي. الاستشهادي البطل محمود أبو عودة. الاستشهادي البطل يوسف عمر. الاستشهادي البطل سعيد مرش. الاستشهادي البطل أشرف داود. سيف العبد المقصود روحي في دبلادي مرتبط اللوشن. شهد ميلادي مثل النخي الموتود لجل الوطن صابر باسم الشرف محمود أشرف بحر هادر <تصفيق> مثل النخي الموتود لجل الوطن صابر باسم الشرف محمود أشرف بحر هادر <تصفيق> لباس سعيد الندى خيل الفجر تسهل لبى سعيد الندى خيل الفجر تسهل تخسى جيوش العدى وصرى يا عمر تصور سيف روحي في دبلادي مرضى بطل وشور الصوت خلي الفضاء أي رفض رايت وعلي الصوت خلي الفضا يسمع أي من رفض السكوت رايت نصر يرفع يوسف عمر ماهان مثل الأسد رابط يوسف عمر ماهان مثل الأسد رابط مجد pitkään, pitkän, pitkän, pitkän, pitkän, pitkän, pitkän, pitkän, pitkän, pitkän, pitkän, pitkän, pitkän, pitkän, pitkän, pitkän, pitkän, pitkän, pitkän, pitkän, صخور الوطن تسأل عن العود من قلب قلب المحن محمود أبو عودة غ صخور الوطن ه عن العود من قلب قلب المحن محمود أبو عودة يرسم طريق رجوع للف جدس يرسم للقدس للصخرة أم برود مورا زغرود أم تبور سيف العدل المقصود روحي في دبلادي مرتبط اللو شو شهاد ميلادي سيف العدل المقصود روحي في دبلادي مرتبط اللو شو شهاد ميلادي ترسم بالفدا على المجد لو صورت يا ويلو يا اللي اعتدا احلام مقبوره ترسم بالفدا على المجد صورة صورت يا ويلو يا اللي اعتدا احلام مقبوره لطف الحيل يكوي العتا شمره شد الحيل يكول عده جمره البدر نجم سهيل عن درب ما في عدو سيف العدل المقصود روحي في دبلادي هي هي مرطبه شهاد ميلادي هي سيف العدل المقصود روحي في دبلادي هي هي مرطبه